وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهِ تَنَبَذُوهُ بَرَاءَ ظُهُورِهِمْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويهبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أَخْزَيْتَ وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مُنَادِيًا رب بكم ربنا فوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا